وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبٌ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَرٌّ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَ لِنَكْصَعَ لَعَقِبِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غروا الاؤلاء دين